سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين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 قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغيا عتى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن ل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 خاشعتنا بصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرمهم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى, إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْطَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون نون هي من الأحرف التي تبتدأ بها بعض السور تدل على يعني أن هذا القرآن قد تكلم الله جل وعلا به وأنزله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين وفيها تحدي كأن الله تعالى يقول ها هو القرآن من أحرف نون حاميم كافها يا عين صاد ألف لام ميم طاسين ميم وطاسين ونحو ذلك من الأحرف التي تبتدا بها السور فيا من تدعون أن هذا القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وسلم اصنعوا مثله ها نحن نعطيكم الأحرف اصنعوا مثله نتحداكم وكما قال جل وعلا قل ان اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولا يستطيعون أن ياتوا لا بمثله ولا بعشر سور منه ولا بسورة من مثله فيتحدهم الله تعالى بهذه الأحرف نون طاسين إلى آخرة قال نون والقلم يقسم الله تعالى بالقلم وقيل القلم الذي كتبت به أعمال العباد كما قال, الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب. قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فاما أقسم بذاك القلم أو القلم أي قلم عند الناس كما قال سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نون والقلم وما يسطرون يعني وما يكتبون ما يكتبه الناس ما أنت بنعمة ربك بمجنون يقولون عليك مجنون لا والله لست مجنون الله تعالى أنعم عليك بالرسالة وتكون مجنونا لا, لا يكون هذا أبدا لست مجنونا ولا ساحرا ولا كائنا ولا كذابا قال ما أنت بنعمة ربك الله أنعم عليك بالرسالة ويجعلك مجنونا كلا ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون يعني أنت لك أجر بما يصيبك من بلاء وهذا الأجر غير ممنون يعني غير مقطوع هو أجر كثير وإنك لعلى خلق عظيم أنت تصبر على اذى الناس وتبتسم في وجوههم وأنت كريم معهم وأنت لطيف في التعامل مع كل أحد أنت رحيم بالصغير والكبير أنت تلطف حتى بأعدائك الذين يتعاملون معك التعامل السيء وربما آذوك ومع ذلك أنت تقابلهم بالحسنة والكلام الحسن وتقابل سيئاتهم بحسناتك وإنك لعلى خلق عظيم وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام هو أخلاقه هي أحسن الأخلاق وهي أطيبها وهي أجملها صلوات ربه هو القدوة لنا في هذا وكان عليه الصلاة والسلام يخبر أن أتخل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق ويخبر أن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة احاسنهم أخلاقا فكيف يأمر بشيء ولا يفعله لا لا يكون هذا من عليه الصلاة والسلام بل هو أحسن الناس خلقا وألينهم تعاملا وأرفقهم أخذا وردا قال وإنك لعلى خلق عظيم ثم قال الله فستبصر ويبصرون يعني سوف ترى وسوف يرون بأيكم المفتون كانت قريش تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه فتن يعني إنه أصابه فتنة أصابه بلاء غير عليه عقله وأصبح مجنونا ولذلك يدعي أن, أن هذه الآلهة لا لا أنها شرك ولا يجوز أن تعبد وأن الله تعالى هو الواحد الاحد ويقرأ عليهم القرآن فيقولون أنت مفتون أنت مفتون يعني أنت لست في عقلك أنت اصابتك الفتنه أصابك التغير في عقلك فيقول الله تعالى سوف ترى سوف ترى إذا تمكن الدين من هو المفتون من هو المبتلى من هو المجنون الذي لم يقبل الحق لما جاء إليه قال بأيكم مفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله تعالى يعلم من هو ضال ويعلم المهتدين ثم قال جل وعلا فلا تطع المكذبين مهما قالوا لك أعبد آلهتنا سنة, سنة ونعبد إلهك سنة طيب اعبد ربك بينك وبين نفسك دون أن تدعو الناس إلى عبادته طيب لا تتكلم عن آلهتنا لا تطعهم هؤلاء يدعونك إلى ضلال هؤلاء مكذبون بالحق لا تطيعهم ابقى على الحق الذي أنزلناه عليك فلا تطيع المكذبين لا تستجب لهم ود لو تدهن فيدهنون ود لو تتساهل قليلا المداهنة هي التساهل في الدين ود لو أن تتساهل في الدين وتعطيهم بعض ما يريدون وتسكت عن آلهتهم وتسكت عن شركهم فهم يسكتون عنك لأنهم أصلا ليسوا على حق فلا يضرهم السكوت عن الباطل الذي هم عليه ود لو تدهن فيودهين، ودون وغير ذلك. ثم قال الله جل وعلا: ولا تطيع كل حلاف مهين. الحلاف هو كثير الحلف الذي يحلف على كل شيء. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى: وحفظوا ايمانكم يعني لا تكثر الحلف. ويقول إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا عن الأيمان ونحن الصغار. لا يجوز الإنسان أن يحلف على كل شيء، على كل صغيرة وكبيرة، ويكثر الحلف كلا، لا يجوز. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تطع مهما حلف لك أهل الباطل. لا تصدقهم ولا تطع كل حلاف حلاف كثير الحلف مهين يعني مهان لا يلتفت إليه هماز مشاء بنميم الهمز هو الغيبة الآخر كما قال جل وعلا ويل لكل همزة لمزه يعني الذي يغتاب الآخرين ويتنقصهم ويسخر ويستهزئ بهم سواء بأفعاله أو بأقواله وهذا مشاء بنميم يعني يمشي بين الناس بالنميمة والنميمة هي الإفساد بين الناس فيأتي إلى زيد مثلا فيقول له ألم تعلم ما قال عنك عمر فيقول ماذا قال عني فيقول قال عنك كذا وكذا ينقل الكلام ليفسد بين هذا وهذا هذه هي النميمة وهي أيضا فيها غيبة لأنه تكلم في الآخر بما لا يرضاه هماز مشاء بنميم وهو إلى ذلك بخيم فقال الله مناع من للخير معتد اثيم مناع من للخير اي انه يمنع الخير ليس فقط يتصدق لا لو راى من يتصدق على الاخرين قال لماذا تتصدق هؤلاء غير محتاجين هؤلاء يحتالون عليك هؤلاء فهو يمنع الخير اصلا عن الاخرين مناع من للخير وهو معتد على الاخرين يعتدي عليهم في اموالهم يعتدي عليهم في اعراضهم يعتدي عليهم في في أولادهم يعتدي عليهم في وظائفهم يعتدي عليهم وهو يسوق السيارة يعتدي عليهم إن كانوا جيرانا فهو مناع للخير معتد أثيم أثيم يعني كثير الإثم عتل بعد ذلك زنيم والعتل هو الغليظ الشرس في اخلاقه. وزنيم يعني هو ال ال الذي له صفة سيئة يعرف بها ولذلك أهل العلم يقولون الذنمه هي العلامة التي يعرف بها يعرف أنه مثلا عفوا عليه مظاهر تعاطي المخدرات يعرف أن هذا متعاطي مخدرات، هذا يشرب الخمر هذا مثلا يفعل كذا أو كذا عليه علامة سبحان الله من رأى يعرف أن هذا يفعل الفعلة الفلانية هذا معنى زنيم يعني عليه زنمة يعني عليه علامة يعرف بها سوءه كظلمة الوجه أو, أو شيء يظهر من العلامات عليه فقال الله جل وعلا هنا منع للخير معتد أتيم عتل يعني شرس غليط بعد ذلك زنيم عليه علامة تدل على أن هذا الإنسان عاصي ما عليه نور ونظره ما عليه نور الإيمان في وجهه من رأاه وطمأن إليه ثم قال جل وعلا أن كان ذا مال وبنين يعني لما أعطيناه مالا وأعطيناه بنين ومتعناه بذلك أعرض عن المفترض أن يشكر الله تعالى على هذا لكن كما قال جل وعلا في ايه أخرى كلا إن الإنسان ليطغى متى أرأأه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أرأه استغنى فقال جل وعلا هنا أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا قيل له يقول الله تعالى وكذا ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا اتق الله وإحسن إلى والديك ويقول الله ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل لا تأكل أموال الناس بالباطل وتحتال عليهم والسارك والسارك فقط عن يديهم العجزة أن تسرق من الآخرين قال لك أساطير الأولين هذا كل سواليف هذا كله أخبار من الأولين لا تلتفت إليها إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال الله جل وعلا كال سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم يعني نضع عليه وسما والوسم هو التي توضع على الدهبة حتى تعرف يعرف هذا البعير من غيره كانوا يحمون الحديد على النار سيخ من الحديد أو مسمار كبير على النار ثم إذا أصبح محميا أحمر يأتون إلى الدابة ويضعون على جلدها علامة يضعون علامة معينة إما مثلا على شكل مربع أو دائرة أو دائرة معها مثلث أو رقم معين أو نحو ذلك بحيث أن عندي مثلا, مثلا مئة بعير أضع عليها نفس العلامة ويعرف قومي إذا اختلطت إبلي مع ابلهم ان هذه العلامة علامة إبلي أنا هذا يسمونه الوسم فيقول الله تعالى سنسمه على الخرطوم الخرطوم يعني على وجهه سنضع عليه علامة في النار على وجهه تذله ويعرف بها هذا معنى سنسمه على الخرطوم ثم ذكر الله تعالى قصة أصحاب الجنة إن بلوناهم كما بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ لا لَيَصْرِمُنَّهَا مصبي القسم الثاني من السورة قصة أصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب البستان وهؤلاء الشباب كان أبوهم يقوم على هذا البستان وإذا ظهر الثمر تصدق من هذا الثمر وأقبل المساكين في الصباح ويعلمون متى يحصد الثمر فيأتون ويعطيهم منه كان أبوهم رجلا محسنا ولما ورثه أبناؤه قالوا إن أبانا كان يعبث بهذا المال بدل ما يأخذه يأخذ المال كله كان يتصدق منه على هؤلاء المساكين نحن نقرر ألا نتصدق على أحد ونظهر في ظلمة الليل ونحصد قبل أن يأتي المساكين عند طلوع الفجر يعني نوع من الخطة فقال الله تعالى إن بلوناهم يعني إن اختبرنا قريشا الذين كذبوا إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة يعني أصحاب البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين يعني إذ أقسموا واتفقوا ليصرمنها لا يحصد هذا السمر ويقطفونه مصبحين من قبل الفجر حتى مع طلوع الشمس إذا جاء الفقراء لا يكون لهم شيء ياخذونه ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ولا قالوا إن شاء الله أو إلا بعض المال سوف نتصدق به ما استثنوا شيئا قالوا سوف نحصد كل السمر ونبيعه ونستفيد منه ولم يقولوا إلا بعضه سوف نعطيه للفقراء إلا بعضه سوف نعطيه لأرحامنا لأقاربنا نتصدق به لا ولا يستثنون ولا يستثنون يعني لا يستثنون شيئا مما, مما قرروا ثم قال الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين طاف عليها طائف من ربك أرسل الله تعالى عليها ريحا صرصلا أفسدت عليهم ثمرهم واقتلعت ماهم فيه وأذهبت عليهم عددا من الأشجار وأفسدت عليهم البستان كله بدل ما كانوا بخروا أن يتصدقوا بالبعض ذهب الآن المال كله وذلك أن الصدقة تبارك المال وكما قال الله جل وعلا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فالإنسان إذا منع الصدقة ومنع زكاة المال الواجبة هم منعوا الزكاة الواجبة وإلا الصدقة ليست واجب منها إلا الزكاة فإذا منع الإنسان زكاة ماله عقبه الله تعالى عليه طيب أنتم الآن صرمتم أنتم الآن أخذتم بقية أخذتم الثمر لا بد أن تؤدوا الزكاة من هذا المال كما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعني اتوا زكاته, آتوا زكاته يوم حصاده اليوم الذي تحصدون فيه فقال الله جل وعلا عقوبة لهم لما أقسموا ان نحن من أدي زكات. ما نعطي زكاة أموالنا سنمنع زكاة أموالنا قال الله تعالى فطاف عليها على بستانهم على جنتهم طائف من ربك يعني ريح أقبلت تطوف وتخرب هذا المكان فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم صارت كأنما هي قطعت من أصولها كأنما جاء شخص بمنشار وقطع الأشجار من أصولها صرمها كلها أصبحت كالصريم يعني كالمحروس كالمحصود كالمقطوع فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين استيقظوا من النوم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين إذا كنتم سوف تصرمونه وسوف تحصدونه تعالوا الآن نذهب إلى البستان حتى نحصد الحب والقمح والشعير والثمار التي في الأشجار قبل ان ياتي الفقراء إلينا يلا بسرعة تعالوا قبل أن تطلع الشمس إن كنتم صارمين إذا كنتم لا تزالون جازمين بأن تصرموا وتحصدوا وتقطعوا السمر والسنابل وغيرها قبل ان ياتي الفقراء اغدوا الآن اغدوا يعني بكروا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون يتكلمون بالسر ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين على حرد يعني على منع وإمساك على حرد قادرين قالوا والله أن نمسك اليوم أموالنا ما ياتيها ولا, ولا مسكين فلما رأوها لما دخلوا البستان وإذا الثمار على الأرض وقد عبثت بها الأريح وخلطتها بالتراب وإذا السنابل والقمح والشعير قد فسد بعضه فوق بعض وأصبحت خرابا فلما راوها قالوا علموا ان هذه عقوبه قالوا انا لضالون بل نحن محرومون نحن محرومون من هذا الخير حرمنا الله تعالى منه لقاء ما خططنا له من منع الزكاه بعد ذلك في السوق قبل ان ياتي الفقراء والمساكين فارسل الله تعالى عليها ريحا افسدت عليهم بستانهم فلما راوها قالوا لما جاءوا الصبح قالوا انا لضالون بل نحن محرومون نحن محرومون من هذا المال قال أوسطهم أعقلهم كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة حكيمة عاقلة غير متشددة ولا متساهله قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ألم أقل لكم لما قررتم هذا القرار السيء أن تمنعوا زكاة أموالكم التي هي حق لله في المال أوجب عليكم أن تخرجوه إذا كنت تح إذا كنت تكسب مثلاً ألف فيجب عليك تخرج 2.5% 25 منها هذا حق لله ليس لك فيه نصيب أنت إلا الأجر والثواب ألم أقل لكم لولا لا تسبحون لو لا تستثنون تقولون سنأخذ كل المال إلا الزكاة تسبحون تستثنون ذلك وتخافون من الله قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين نحن كنا ظالمين ومخطئين يا سبحانك يا ربي نحن نرجع إليك و نلجأ إليك ونتوب إليك فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون كل واحد يقول للثاني أنت صاحب الفكرة الأساسي قال بل أنت الذي فعلت كذا لا طيب أنت لماذا لم تنبهنا من البداية كل واحد يلوم الثاني قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين الطغيان هو مجاوزة الحد مجاوزة الحق إلى الوقوع في الباطل إن كنا طاغين عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون هذا الانكسار والذل من العبد هو الواجب عليه إذا وقع منه الخطأ فهؤلاء أصحاب الجنة الذين ابتلاهم الله تعالى هؤلاء أصحاب البستان لم يتكبروا عن قبول الحق ولم يتجاوزوا ويعرضوا وإنما أقروا بخطئهم أول شرط من شروط التوبة أن تقر بخطئك وأن تنكسر لله تعالى وتعزم على الا تعود وتندم على ما فات وإذا في حقوق للناس وطيهم إياه فهؤلاء لمن كسروا لله وخافوا من وقالوا عسى ربنا يا ربي أنت, أنت, أنت ملاذنا لا ملاذ لنا إلا أنت ولا فر منك إلا إليك عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها خير من الذي أخذ مننا انا إلى ربنا راغبون قلوا ابن عباس لما ندموا و خافوا وانكسروا بين يدي الله عوضهم الله تعالى خيرا من جنتهم انا إلى ربنا راغمون قال الله كذلك العذاب العقوبات ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ويعقلون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم الجنات التي يتنعمون فيها افنجعل المسلمين كالمجرمين هناك انسان مصلي وإنسان تارك للصلاة هل يجعلهم الله سواء يوم القيامه انسان يؤدي يؤتي زكاه ماله إنسان يمنع زكاه المال هل يساوى الله بينهم يوم القيامه انسان يبر والديه وانسان يعقوهما انسان يعطي الناس حقوقهم والاخر ياكل حقوق الناس انسان يعبد الله والثاني يشرك بالله هل يساوى الله تعالى بين هذا وهذا اف نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون انتم كيف تحكمون فتجعلوا المسلم كالمجرم ما لكم و... وما الذي دفعكم إلى هذا ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب في تدرسون عندكم كتاب آخر غير القرآن تدرسون وتنظرون فيه فتحكمون بناء عليه أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أنتم الذين تضعون في هذا الكتاب ما تشاءون على, على أهواي أنفسكم كما تتخيرون أنتم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون ام ان لكم عهد علينا ولكم حلف علينا ان ننجيكم يوم القيامه وان نوفقكم وان اعرضتم هذا لا يكون ان لكم يعني تبا لكم لما تحكمون سالهم أيهم بذلك زعيم فقال الله جل وعلا ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون هل لكم عهد يا قريش ويا المشركون والمعرضون هل لكم عهد ويمين وحلف علينا بأن لا نعذبكم وأن نقبل كل ما يأتي منكم إن لكم يعني تبا لكم لما تحكمون يعني لا يقبل حكمكم الذي تقولونه سلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أيهم بذلك زعيم من زعيمكم بهذا من قائدكم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين إذا لهم شركاء ينصرونهم و يقفون معهم ويؤيدونهم طيب يأتون بهم حتى يعني تبين لهم الآيات وتطرح بين يديهم الحجج فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون في يوم القيامة إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين وجمع كل الناس يقال ليمضي كل قوم إلى من كانوا يعبدون فمن كانوا يعبدون اللات والعزة فظهر لهم اللات والعزة ويتبعوا أصحابها إلى النار ما كانوا يعبدون الأوثان يعبدون أنواع من ما يعبد من دون الله تعالى كله يظهر أمامهم ويتبعونه فلا يبقى إلا المؤمنون الذين منهم الطائع ومنهم العاصي فيقول الله جل فيأتيهم الله تعالى وفي غير صورته التي يعرفون فيقولون فيقول ما, لكم فيقول ما لكم لا تنصرفون فيقولون ننتظر ربنا ثم يكشف ربنا عن ساقه جل وعلا فيسجدون له وقال الله تعالى في هذا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أولئك الكفرة والفجرة الذين أعرضوا هؤلاء يتمنون لو أنهم يسجدون أو الذي كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة لا طاعة لله يتمنى يسجد فما يستطيع يسقط على وجه كل مراد ان يسجد الذي لم يكن يسجد تقربا إلى الله تعالى والذي كان لا يصلي إلا هكذا فقط أمام الناس قالوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة يتمنى يوم القيامة لو يستطيع أن يسجد ولذلك إذا أردت أن تسجد يوم القيامة فاسجد من اليوم سال الذي يتقرب الى الله تعالى اليوم بصلاته وعبادته هذا ينتفع يوم القيامة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة تغطيهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ما أنتم في الدنيا كنتم تدعون إلى السجود وتأبو قال الله فذرني يعني دعني وتركني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم أملي لهم يعني واخرهم وانتظر بهم لا تستعجل عليهم ان كيدي متين من كان يكذب بالقران بهذا الحديث ويكذب بالسنه يقول الله تعالى اتركه عظه لكن لا تنشغل به عن غيره والله تعالى يستدرجه يعني يرزقه ويطعمه ويسقيه ويعطيه الصحه اقامه للحجه عليه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم اؤخرهم إن كيدي متين أم تسألهم اجرا فهم من مغرم يعني ما الذي يدعوهم إلى تكذيبك أن تقول أعطوني فلوس لأن أنا, أنا أدعوكم إلى الله أعطوني مالا أم تسألهم اجرا فهم من مغرم مغرم هو الذي يدفع الإنسان الغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم غيب أنهم سينجون يوم القيامة فهم يكتبون هذا الغيب فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يعني يونس عليه السلام إذ وهو مكبو وما يسطرون ذكر الله تعالى في آخرها قصة نبي الله تعالى يونس بن متى عليه السلام وكان يونس قد ذهب إلى قومه في قرية نينوى في نواحي العراق ودعاهم إلى الله تعالى وإلى ترك عبادة الأصنام فأعرضوا وابوا أن يطيعوه فأقبل إلى البحر وأشار إلى سفينة وركب معهم وقيل قهرب صغير فلما ركب معهم لامه الله تعالى لمن لم تستأذن قبل أن تفارقهم فثقلت بهم السفينة وألقوا بعض متاعهم ثم رأوا أن السفينة لا تزال ثقيله ربما يغرقون جميعا فأجروا قرعة بينهم على اي يلقوا واحدا منهم فوقعت القرعة على يونس عليه السلام مرتين وثلاث حتى رموه في البحر قال الله فالتقمه الحوت وهو مليم يعني ملوم فلما التقمه الحوت نادى يونس عليه السلام في الظلمات وهو في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فارتفعت دعوته إلى السماء قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف من هذا يا ربي قال الله تعالى هذا عبد يونس قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء قال الله بلا. ثم قال الله تعالى عنه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هذا اختصار يعني قصة يونس عليه السلام قالها الله تعالى هنا قال جل وعلا فاصبر لحكم ربك اصبر على ما يصيبك يا محمد صلى الله عليه وسلم من البلاء سبيل الدعوة اصبر ولا, تك ولا تستعجل ولا تكن كصاحب الحوت يونس بن متة إذ نادى وهو مكظوم وهو مغلق عليه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نادى وهو مكذوم مكذوم يعني مغلق عليه في بطن الحوت لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن الله تعالى أنعم عليه ورحمه وانقذه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أن الله تعالى أنعم عليه لا القاه هذا الحوت في الصحراء وقذفه في الصحراء وهو مذموم يعني يلحقه المذمة قال الله فاجتباه ربه لما أمر الله تعالى الحوت فالقاه اجتباه قربه ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وفي الآية الأخرى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فامنوا فمتعناهم إلى حين فيونس عليه السلام لما استغفر أنا ورجع إلى الله جل وعلا وقال سبحانك إني كنت من الظالمين تاب الله تعالى عليه وعوضه خيرا مما أخذ منه وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمن قال الله تعالى بعد ذلك وإن الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين كانت قريش تحاول أن تضر النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع الضرر فقالوا مجنون وساحر وكاهن وكذاب نفروا الناس عنه لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة كانت بعض زوجاته بعض بناته رقية وأم كلثوم متزوجات فأقبلت قريش إلى أزواجهن وقالوا طلقوا بنات محمد يعني حاولوا أن يضيقوا على النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع من ذلك أنهم يحاولون أن يصيبوه بالعين فإذا مروا به قالوا ما أحسنه ما أقوى حججه ما أصح لسانه يريدون أن يصيبوه بالعين فقال الله لا يزلقونك يعني يوقعونك ويصيبونك بابصارهم يصيبونك بالعين ويقولون إنه لمجنون يريدون أن يوصلوك إلى مرحلة أن تتكلم بما لا تعقل والله تعالى حما نبيه عليه الصلاة والسلام من كل هذا والأذكار الشرعية التي يذكرها المسلم في الصباح والمساء تحميه بإذن الله تعالى من, من مثل ذلك تحميه من أن يصيبه عين أو حسد أو, أو جن وما شابه ذلك قال الله وما هو إلا ذكر للعالمين هذا القرآن هذا ذكر وتذكير وموعظة وتعليم وما هو إلا ذكر للعالم أجمع وما هو إلا ذكر للعالمين صلى الله أن يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله